الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين اما بعد فيقول المصنف رحمه الله وبكي المصدريه نحو لكي لا تاسوا هذا بيان منه لما ينصب المضارعه بعد أن ذكر أنه ينصب بلن قال وينصب بلن نحول للنبرح وقد مضى الكلام على هذا ثم قال رحمه الله وبيكي أي وينصب بكي فالباء حرف جر وكي مجرور بها والجار والمجرور متعلقان بينصب So والمعنى وينصب الفعل المضارع divine création وقيدها بكونها in وقيدها بكونها it is defined لا تنصب universal form because it is supported in a كي المصدرية فقوله كي المصدرية أخرج أخرج التعليلية أخرج التعليلية ضابط التعليلية ضابط التعليلية, ضابط التعليلية. التعليليه ام ضابطها ام اه ضابط المصدريه ضابط المصدريه ام ما ضابطه اذا عرفنا ضابط المصدريه ما بقي فهو التعليليه ضابط المصدريه كل سلامك يا انت سبق بلا مو بلام التعليل ظاهره ظاهره وقد تقدم وقد تقدم كذلك انت تكون ينسب بنفسها لا انت اعتبنا كين مصدر ايه انت انت تصيب بنفسها متى جعلنا تنصب بنفسها لما لا يكون لما لا تكون ان مقدره بعدها أليس كذلك كي تعليليه هل تنصب أن بعدها تنصب أن بعدها هب أن هذا الفعل انظر كي أخرج. كي أخرج هنا قلت أن ضابط كي المصدرية أن تكون ناصبة بنفسها ما الذي يعلمنا أن كي هذه نصبت أخرج بنفسها وأنه لا نقدر أن بعدها انا انت تعرف تقول كي حرف مصدر اخرج فعل مضارع منصوب بكي لكي وننصب الفتحه أقول كي حرف تعليم واضح جارة ان اخرج عفوا اخرج فعل مضارع منصوب بان مضمره بعد كي والمصدر المؤول من ان اخرج في محل جر بكي فهنا لا يمكن نحن نريد الضابط لن... لن... لنعرف كي تنصب بنفسها واضح الان ضابط كي المصدريه ما معناه معناه نريد شيئا دليلا يوصلنا لمعرفه هذا الحرف الذي ينصب بنفسه فاذا قلنا هو اذا نصب بنفسه كاننا عدنا الى ما, ما ذكرناه اولا انطلقنا الى وعدنا فهمت الان اذا نريد الضابط الضابط ذكره زميلكم وهو ان تقدر لام التعليل انظر تامل قلنا كي المصدريه وهناك كي التعليليه اخرج كي التعليليه فحتى تكون كي مصدريه حتى تكون كي مصدريه اذا سبقها حرف تعليل وهو اللام انا اقول ان كي حرف تعليل لا نقول ان كي حرف تعليل و اذهب نقول كين مصدريه لان قبلها حرف حرف تعليل و لهذا يقدر العلماء كضابط للمصدريه ان تقدر ان تكون قبلها اللام ظاهره او مقدره دعه هنا ظاهره او او مقدره واضح شكرا شكرا ظاهره او مقدره انظر إذا قلنا لكي كما قال تعالى لكي لا تاسوا لكي لا تأسوا اللام حرف جر يفيد التعليق طبعا واضح يفيد التعليق يمكن أن نقول ان كي أو إن كي حرف جر لا يمكن ماذا يبقى ما يبقى لها إلا أن تكون حرفا مصدر ونصب واضح لماذا لان اللام تعينت ان تكون حرف جر اللام حرف جر وكي قد تكون حرف جر وقد تكون ماذا ناصبه للفعل المضارع فاذا دخل على كي حرف جر وهو يفيد التعليل فمعنى هذا ان لم تصر حرف تعليل وجر تعينت ان تكون ناصبة لزع المضارع بعدها واضح هذا الآن قالوا ضابط كي المصدرية أن يسبقها أن تسبقها اللام. السبق هذا قد يكون ظاهرا كقوله لكي لا تاسوا سبقتها لم أو لا سبقتها وهنا لا إشكال عندنا في أن تكون كي ماذا حرف مصدر ونص نقول اللام حرف جر كي حرف مصدر ونصب تا اسوف في مضارع منصوب بكي ونصبه حذف النوني لانه من افعال الخمسه والواو والجملة والجمله والمصدر المؤول من ان آه عفوا والمصدر المؤول من كي وما بعدها مثل المضارع في محل جر بحرف الجر لام والتقدير ها عدم لانه لام لكي لا تاسوا أنا ماذا كتبت؟ لكي تأسوا آه، لكي لا تأسوا نسيت اللام، لكي لا تأسوا ولا هذه كأنها داخلت في المضارع فلا تمنع كي من العمل والتقدير العدم ماذا عدم أساكم. أساكم ليس إساءة أسا من الأسى وليس من إساءة عدم أساكم واضح عدم أساكم واضح هذا الآن. يسين، وهو. نبدأ بالنظر إلى الطائر، ابتداءً فقط لكيه على مستوى. إيه. شو لكن الظبط؟ شو مثلاً كيت أخطأ عنوانه تاني؟ إيه. هنا الأمر كذا. سين أتي الآن؟ أنت بقي عندك إشكال لم يأتي أوانه بعد. نحن نتحدث الآن عن تقدير ما زلنا في تقدير ما زلنا في ضابط اللام لو اجزناها قلنا ل... ولم يبق باقي الاشكال ل... لكانت كان الان قلنا ان تكون ضابط كي المصدريه ضابط المصدريه ان تسبقها اللام لام او لام او لام التعليل لام التعليل بين قوسين ظاهره أو مقدرة في سبق اللام ظاهرة لا يشكل عندنا بقي عندنا في ماذا في سبق اللام مقدرة فهم في سبق اللام مقدرة إذا سبق كي أو إذا سبقت الفعل مضارع كي كي مثال كي نسبحك نسبيح كثيرا هنا عندنا وجهان الآن هذا المضارع منصوب الوجه الأول أن كي الآن كي تحتمل وجهين قد تكون كي التعليلية التي حرف جر وقد تكون كي المصدرية التي تنصب الفعل المضارع قلنا ضابط المصدرية أن يسبقها اللام هل سبقتها اللام لا تظهر اللام لكن العلماء قالوا ظاهره او مقدره هي لم تسبق ظاهره فيمكن ان تكون مقدره فانت الان بين امرين اذا قدرت اللام فتكون كي مصدريه ناصبه للفعل المضارع بنفسها اذا لم تقدر اللام فتكون ان مقدره بعد كي واضح وتكون كي ماذا حرفه لنا الاعرابات نقول كي حرف مصدر ونصب مبني على السكون لا محل له من الاعراب نسبح فعل المضارع منصوب بها ونصبه فتح اخره الفتحه ضارعه على اخره واضحه فرون هذا ماذا قلنا كي ناصبه بنفسها نقول والمصدر المؤول من كي وما دخلت عليه في تاويل مصدر منصوب بلام من محذوفه قبلها مقدره قبلها هو مصدر واضح مجرور باللام مقدره قبلها مفهوم هذا والتقدير لتسبيحك كثيرا لتسبيحك كثيرا واضح هذا الان او الاعراب الثاني نقول ماذا اعربنا كي ب بنفسها الان كي نقول حرف جر يفيد التعليل مبني على السكون لمحله محله من الاعراب نسبحك فعل مضارع منصوب بان مضمره بعد كي واضح ونصبه فتح اخره الفاعل طبعا منصبه وجوب تقديره نحن والكاف في محل نصب مفعول مفعول به والمصدر المؤول من ان المضمره والفعل الفعل المضارع في محل جر ب بكي والوجهان جائزان والوجهان جائزا الان كيف كيف تضبط الضابط يرجع إليه إذا اذا قدرت اللام فيني في اذا قدرت اللام قبل كي فتكون كي هي الناصبة بلا إذا اذا لم تقدر اللام ماذا تكون أن مقدرة بعد بعد كي واضح الامر أيهما يرجع إذا وجدت كي قد نصبت فعلا مضارعا بعدها ولا لام قبلها فلك أن تقدر اللام ولك أن لا تقدر اللام إذا قدرت اللام تكون كي هي الناصبة إذا لم تقدر اللام تكون أن هي الناصبة بعد كي وتكون كي حرفا حرفا كلا التقديرين صحيح أيها أرجح أرجح يرجع الى الاصول لو قلنا ان الاصل عدم التقدير ففي كلا الامر تقدير اذا قدرنا اللام نحذف تقدير ان واذا حذفنا تقدير اللام ذكرنا تقدير ان واضح فهم يرجع هذا ليس محل لان عرفنا الوجهة. الوجهين يكفي هذا واضح فهم هذا ضابط المصدر اذا وجدنا اللام قبل كي فلا اشكال فهي حرف مصدر فلاس اذا لم نقدر اللام اه اذا لم تكن لك لا موجوده انا نقدم اللام او نقدم ان بعد كي والله بعد نعم سياتي جاز لما وصلنا الى ان غرابك قلت يعني جاء في بالي اه و لا ديبته هي ام جائزه لكن نورجي الى الحديثيه في وقت محله احسن حتى تضبط الام فهي الان مقدر هذا تقدير واجب ام جائز سياتي في محله لما نتحدث عن عن ها عن ان الناصبه ومتى يكون اضمارها جائزا ومتى يكون واجبا وان كان يعني امرها بسيطه ثم قال المصنف اذا اذا مصدره ان اذا ماذا الكلام معنا عن عن كيئ المصدريه والمثال تحدثنا عنه لكي لا تستس هل و ب ما هذا الحرف الثالث ما هو اذا اذا اذا إذن كلام عن إذن، إذن كلام الآن عن عن إذن، فاذا انتبهوا، إذن نحن مع إذن، ها هذا بحث، كيف تكتب إذن؟ اتكتب بالنون أم بتنوين الذال؟ أليس كذلك؟ رأيت ماذا خلاف لا في كتابتها في بعض المرات تجد that it is ب of? ب is في بعض No. In some cases it is made of? It نريد هذا الخلاف Is it فيها So لا لا this? عنه ليس this is the difference. And the face. اذا الان عن نصب اذا الفعل المضارع هذا الناصب الثالث الذي ذكره المصنف رحمه الله ان اذا تنصب الفعل المضارع هل اذا تنصب الفعل المضارع مطلقا او بقيود وشروط ها باقي اين انتم ما زلت أؤكد على تحضير الدرس امم تنصبه تنصب مطلقا او بشروط والباقي محمد فتحي ما هي بشروط ثلاث اولها ان يكون الفعل مستقبلا ثانيا ان تكون مصدره الى اي بلد ام ان تكون ثالثها ها ان يكون المتصل من هو ها اذا نحاول ان نقرا كلام المصنف لعل ذكر الشروط انظر قال وبا اذا مصدره وهو من او ما وهو ايه ماذا يقصد ماذا يقصد وهو المثال الفعل المضارع يقصد الفعل المضارع وهو اي فعل مضارع مستقبل متصل او منفصل بقسم اذا ذكر ماذا ثلاثه شروط ثلاثه شروط قال باذن مصدره اذا هذا على مذهب بصري أن إذن تنصب الفعل المضارع بثلاثة شروط الأول إذن نقول تنصب الفعل إذن الفعل المضارع بثلاثة شروط وهي أن تكون اذن مصدره ما معنى الكلام ما معنى هذا الكلام ما معنى ان تكون اذن مصدره محمد ان تكون في بدايه الكلام لكن اي كلام في اي كلام مصدره في اي كلام في جمله فعليه آه. إذن ما ما كيف نعرف اذا قيل لك اعرف اذن ماذا تقول عنها حرف ام اسم ام فعل حرف حرف ما ما معنى هذا الحرف حرف معنى حرف شرط وجزاء متى دلت إذن على الشرط حرف جواب وجزاء حرف جواب وجزاء إذن تأتي في جملة الجواب وتأتي في جملة الجزاء تأتي في جملة تكون حرف جواب عن كلام سبق وجزاء عن شرط سبق واضح الآن حرف جزاء وجواب انظر لو قيل لك او قال لك زيد ها ساتيك غدا ماذا تقول له اذا اذا اكرمك اذا اكرمك او تقول اذا والله اكرمك رايت اذا تكون حرفا جواب عن كلام الان ان تكون مصدره في الكلام السابق او في الكلام الذي ياتي من بعد او في الجواب تكون مصدره في ماذا في جمله الجواب وان تكون مصدره في جمله الجواب مصدره اي في جمله الجواب لو قال لك شخص ساتيك غدا فقلت له يا زيد إذا أكرمك اسمه زيد قال سأتيك غدا فقلت له يا زيد إذا أكرمك ها أيمكن لي إذن أن تنصب في المضارع لا تنصب لما لا تنصب لأنها ليست مصدعة انظر إذا يا زيد أكرمك اه عفوا عفوا لا ليست صحيحه هي مصدر الان يا زيد اذا اكرمك الان هي الان ليست مصدره في جمله الجواب واضح فهنا لا تعمل هذا كلام صحيح عربيا او لا اكرمك صحيح او لا عربيا صحيح لكن اذا لا تعمل النصب يعني ترتيب صحيح الكلام سياق الكلام صحيح سياق الكلام صحيح الا ان اذا لا تنصب المضارع فلو قلت يا زيد اذا اكرمك كان لحنا منك ورايت هذا كلام اين اللحن في نصب المضارع لما لان اذا لا تنصب المضارع الا اذا كانت مسدده في جمله الجواب فهمنا لكن لو قلت اذا اكرمك كان كلام صحيحا لانها نصبت من حقها ان تنصب توفر شرطه, شرطه توفرت شروطها هذا الشرط الاول ان تكون مصدره الشرط الثاني قال وهو مستقبل وهو مستقبل ان يكون الفعل بعدها ماذا مستقبلا بعد المستقبل دالا على الاستقبال دالا على الاستقبال دالا على الاستقبال كيف يدل فعل على الاستقبال لو قال لك شخص لو كلمهك شخص امامك وقال لك انت رجل كريم فقلت له اذا اصدقك اصدقك الان اذا في جو في جواب في, في مصدره او لا مصدر الفعل المضارع بعدها يدل على المستقبل ام يدل على الحاضر يدل على الحاضر لا يدل على المستقبل إذا أصدقك وان كان هذه في هذا المثال يحتمل أنه يقصد المستقبل إذا أصدقك في المستقبل واضح لو قال اذا اصدقك فيما ياتي من الايام جاز. لكن I'll فهذا كلام مربوط بما قبله the رجل كريم from what لو قالك before. رجل a تقول man. So I'll say to هذا If المضارع said you're على great ماذا يدل على الحاضر؟ I'll دل kidding المضارع على الحاضر ماذا؟ now. So this لا لا form لا a liar? عملها the form of a liar. It's الرفع does not mean قبله يتعين الرفع Have you figured قبله out? Вторamente الشرط الثاني of primo الفعل مضارع is مستقبل perhaps على Geshe w mailheではない of the hope for bewَ we must ليس do the, True? альное opinion I وصدق لا لا قلت اصدقك اصدقك لا هنا اصدقك هكذا بالرف نعم ما قلت انا قلت انا الاول اي خطا لا اذا ليست حرفا مصدر لا ليست حرفا مصدر اذا حرف هي مصدره هي الان مصدره باول كلمه لكن الفعل قبل بعدها ليس دل على المستقبل فلا تعمل ايوه الفعل الاول الحكم الاول ايوه الفعل الاول انت تكون مصدق الشرط الاول يا رجل الشرط الاول الان ادخلنا في ثم تحدث الشرط الاول انت تكون مصدق تحقق يا مصدره في اول كلام لا تكون اذن وصلت لا يجوز ان تكون اصدقك لانه صدقتك فعل يدل على الحاضر ومن شرطها أن يكون الفعل بعدها دالا على المستقبل. كين حاضر الآن اللي هو الآن، ويوجد مستقبل. فهمت الآن يا إبراهيم؟ نعم نقول تكون جواب صعب. لا لم نقل جواب الشرط قلنا في, في جواب في, جواب. في جواب؟ هذا الجواب وهي مصدرة. لكن تحقق شرط واحد فقط. الشرط الثاني لم يتحقق. It's a فهمت yes. وهناك you ثالث، Yes. الثالث there في a third rule. The بعد. rule ذكرنا تعرف the example. في we do لكن حتى لا later. If يعلم remember it, you know it will be in the previous example. But even if you don't lose ذكر you للشرطين know that this rule is in the other نعم كلها مسمعه رايت هو لو هو ماذا قال؟ هو عطف بالواو مذق وباذن مصدره أي حال كونها مصدره وهو وحال كونه وهو الواو حاليه وهو مبتدا ومستقبل خبر واضح الجمله حال ماذا من الفعل المضارع هذا واضح حال كوني إذن مصدره وحال كون الفعل بعدها مضارعا زيد و... ومتصل اي وحال الفعل بعدها منفصلا او حال كون فعلها متصلا بغير منفصلا بغير قسم بغير قسم ها بقسمين سرعت الشرط الثالث The third one, who will be? That he will be? That he will be The purpose The sacrifice What? Where are اللا يفصل بينها وبين الفعل بغير and between the fact without the limit. That it doesn't fit between it and the fact without the limit. What ان تكون مصدرا ان يكون الفعل دالا على المستقبل ان لا يفصل بين اذا وبين الفعل المضارع بعدها الا بالقسم او نقول بغير قسم ومعناه انه يجوز الفصل بينها وبينه بماذا بين القسم قال المصنف إذن إذن والله نرميهم بحرب حكم حشيب من قبل المشي، إذن مصدره في جملة الجواب حرف مصدر وما عفوا حرف نصب مبنين على السكون لا محل له من الأعراف والله الواو حرفه الواو يا إبراهيم حرفه عطس عطفت ماذا على ماذا عطفت إبراهيم على من آه لم تعطف أحدا Do you think that makes them binpivit? Those who ها the И MP3 The IS group is LX so that youane have lyrics and don't forget and nod حربت المائة بعده، اسم المجرور بها وجره الكسر الظاهر على آخره الجار والمجرور متعلقا بماذا؟ بفعل القسم أين هو؟ بفعل قسم المحذوف تقديره أقسمه إن إذا أقسموا والله، واضح؟ فهم؟ فهنا حذف حرف قسم أو فعل قسمي محذوب ودائما في أسماء الجر أو في حروف الجر حروف القسم الجارة هكذا تعلق والليل إذا يغشى والنهار والشمس وضحاها والعصري الجار والمجرور الجار الذي هو حرف الجر حرف القسم والمجرور متعلقان بفعل محذوف بين قوسين وجوبا تقديره أقسم طيب نرميهم نرميهم be Let them be After this Let them be Because they are not related to the world They are not related to the world In the بان المضارع بعد اذا ها ما شاء الله عليك. ما شاء الله تعي له قلت يا رجل ها هو ما, ما نحن ماذا نتحدث حول ندندن ندندن حول ان اذا تنصب في المضارع اذا نرميهم فعل المضارع منصوب باذن تحقق شرطها ابراهيم هي مصدره شرط او تحقق شرط الثاني نرميهم بحرب استقبل واضح ألا ألا. شرط الثالث لم يفصل بينها وبين فعلها إلا بالقسم واضح انظر لأن هذا في حكم محذوف تقريبا إذن نرميهم بحرب لأن القسم أسلوب توكيدي ثم يطل وكأنه جمل اعتراضية لهذا علمت ماذا وضعته جعلته بين عارضتين إذن نرميهم بحرب فهو في حكم المحذوف كان هنا اتصالا بينهم إذن نرميهم بحرب واضح منصوب اذا ونصبه الفتحه الظاهره على اخره فتحه ليس كذلك اين الفاعل يا فاتح آه نرميهم بحرب من نحن أم نح أمهم هم إذن هم نرميهم نرميهم نحن نهم يرمونا بحربنا أم ماذا الفاعل هو الاسم المرفوع الذي يقوم بالفعل هذا أبسط هذا موجود في السند العربي الفاعل هو الاسم المرفوع الذي يدل على من قام بالفعل من قام بالفعل اذا الفاعل مستتر اذا كان نحن وجوبا واضح ماذا هي تغذره نحن اين المفعول به من نم بالحربي أو او من سيرمى بالحربي هم أين هم واضح هذا المفعول به بحرب الباء حرف جر والحرب اسم مجرور بالباء هل جار متعلقان اه متعلقان بالفعل نعم بس ما بعرف حسين ما ضبط المعنى القسم هذا القسم آه. فعل القسم محذوف تقدرين نقسم آه. على ماذا اقسم هذا الرجل اقسم بالله على ماذا اقسم جواب القسم الله هو المقسم الله هو المقسم به نعم اقسم هذا الرجل بالله عز وجل. قال والله على ماذا اقسم نرميهم بحرب اقسم على ان يرميهم بحرب المقسم عليه الرمي the enemy هذا the واضح واضح sure that this is an ماذا قال حتى نعرف كيف issue is the issue of the war. Yes, ان لا يفصل بينها وبين فعلها بغير القسم بغير القسم وهنا الامر واضح جدا فلو فصل بينها وبين فعله بشيء بغير القسم لم تعمل فلو قال مثلا والله عفوا في هذا البيت لو قال والله عفوا اذن ها اذن سوف ها ماذا نقول نرميهم او نرميهم نرميهم لما لانه فصل بين اذن ونرميهم بالفاصل سوف Or, if he said, So, O Zaidu, we're going to break them يجب a يرفع الفعل didn't لا it. يا زيد نرميهم بحرب to فصل بين we're وبين to بغير بغير قسم كم war. من الوقت ماذا بعده going to كما ادخل ثم نتوقف لأنني تعبت. أتى نقص رمى يرمي إذا قال إن آل أن قال المصلف رحمه الله. قالوا بأن المصدرية ظاهرة نحو ان يغفر لي ما لم تسبق بعلم نحو علم أن سيكون منكم مرضى فإن سبقت بظن فوجهاني نحو وحسبوا أن لا تكون ومضمرة هذا معطوف على ظاهرة قالوا بأن اي وينصب الفعل المضارع بأن وأن هي أم هذا الباب واخر الكلام عنها لان الكلام عليها يطول لان الكلام عليها يطول فاخره قال و اي وينصب الفعل المضارع بالناصب الرابع وهو ان وان تنصب الفعل وهي ظاهره كما مثل المصنف وتنصب الفعل وهي مضمره اي غير ظاهره كما سياتي بيانه ان شاء الله لكن هنا في الظاهرة ذكر امورا قال وبأن المصدرية ظاهرة نحو أي يغفر لي أي يغفر لي أن حرف مصدر ونصب مبني على السكون لا محله من العرب يغفر فعل مضارع منصوب بها ونصبه الفتحة, الفتحة الظاهرة على آخره والفاعل ان يغفر لي والفاعل مسند جواز تقديره هو ولي اللام حرف جر والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور والجار ومجزوم متعلقان بي يغفر قال ما لم تسبق بعلم ان تاتي بصوره واحده ولكن بمعان متعددة ان هذه تكون تكون انظر تكون مصدريه ناصبه للفعل المضارع واضح وتكون زائده وتكون مخففه من الثقيله نعم تكون is a في and النصب وتكون defined in the هذه سنعرفها it القادم ونتحدث عن Of course, the material, we will know تكون في material. And we will talk about the material in بين القسم ولو بين فعل القسم ولو وبعضهم قال إذا سبقت لو فقط بعضهم يجعل أن أن تكون زائدة أن هذه تكون زائدة إذا كانت قبل لو هكذا وبعضهم يذكر فعل القسم أن يقول أن تكون في الحالة واحدة أن تكون بين فعل القسم ولو أن تكون بينه فلو قلنا بهذا كان قول تعالى وأن لو استقام على طريقة أغدق لا يصغي لهم ما هنا هذا زائدا والمعنى ولو استقام على طريقة لا يصغي لهم ما واضح وهذا أولى وبعضهم يقوي يذكر هذا تقربا من بعض الابيات الشعريه مثلا كانت تقول اقسم ان لو خرجنا كما تعلم اقسم لو خرجنا فه جاءت ان بين الفعل قسم ولو فلان اقسم ان لو خرجنا فان هنا حرف زائد ماذا يفيد حرف الزائد يفيد التوكيد يفيد التوحيد هذا موضع الموضع الثاني الذي تكون فيه ان زائده من يذكره اي لما فلما ان بعد لما التي فيها لما ان هذه تسمى لما شكلها اها الحينيه لما الحينيه مين قول تعالى فلما ان جاء اهل بشير فلما جاءه البشير وان هذه ماذا نقول تفيد التوكيد ذكرت ان ان تكون مفسر ان التفسيريه إذن هذه بعض مواضع زياده ان بعض مواضع زياده ان ذكرت موضعي. دقي موضعين باقي موضع او موضع نعم بين حرف الجر الكاف و وما بعدها والاسم الذي دخل عنه نعم لكن احذر أن تشبهها كأن لأن كأن قد تخفف فتصير كأن كأن كأن لم تغلب أمس احذر أن تظن أنها كاف وجاءت بعدها أن من فوق لأن كاف حرف الجر هذه ليست حرف الجر كأن لم حرف جزم بعد رفع مضارع إذن هذه كأن كلها واحده هذه الزائده عرفناها مخفف من الثقيله نتحدث عن المفسره قبله لان هذه لها علاقه بهذه اكثر مصدريه لها علاقه بالمخفف هذه السمعات ان المفسره متى تكون كيف نعرف ان المفسره هل تلك زائده نحن نتحدث عن هذه المفسره محمد فتح فاتح مفتوح فتح اخر نعم الوقت يا اذن ها نعم منزله اي نعم اد تكون بجملة فيها معنى القول دون حروف القول والكلام عن هذا سيأتي باذن الله تفصيله في الأسبوع القادم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اليك الله